وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نستخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناطحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستعاته الذي من شيعته على الذي من عدوه فوَكَزَهُ مُتَّفَقَّضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستطرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبُطِّشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَكَ بِالْأَمْرِ إِنْ تُرِيدُ إلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأثمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها غائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقف عليه القف فقال لا تقف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت السأجره إن خير من السأجرة قوي الأمين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 لعل آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تبطلون فلما أتاهنودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيامسا إني أنا الله أيامسا إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عطاك فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَاللَّامُ مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى اقْبِلْ وَلَا تَقَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أَسْلِكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ رَيْبٍ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 فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يطلون إليكما في آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَىٰ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ فَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 وما كنت تؤيي في أهل مدينا تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتزرقوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ عَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ يَجِدُونَ فِيهِ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِ طَالُ أَمِنَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ مِنْ مَا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُشْرِكِينَ أُولَئِكَ يَكْفُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ مَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ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 وقالوا إن تبعن هدى معك متخفى من أرضنا أو لنمشي لهم حرم أن يجبا إليه ثمرات كل شيء يجبا إليه ثمرات كل شيء إذا ضم لنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من طرية بطرت معيشتها فجلت مساكن لم تستم من بعدهم إلا قليلا وكن منهم لا نحن وعالكين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعك فيهم لها رسولا يسلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمين وما أمتيكم من شيء فمتاع الحياة السنية وزينتها وما عند الله خير وأدقاء فلا أشعر. أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا خِيْكَ مَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْحِيَامَةُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يَنَاجِمْهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ تُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تذرأنا إليك ما كانوا إينا لا يعبدون وقيل دعوت غشاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورعوا العذاب لو أنهم كانوا يستدون ويوم ينادين، فيقول ماذا أجبش المُسلمين؟ فعميت عليهم الأنبياء يومئذ، فهم لا يتساءلون. فأنا ما دَبَّ وَأَمَنَ وَعَمِلَ طَالِحًا فَعَدَىٰ يَقُولُ مِنَ الْمُتَّرِمِينَ وَرَبُّكَ يَقْلُبُ مَا يَكْتَبُ كان له خيرة سبحان الله وتعالى عما يفرقون وربك يعلم ما تفين من قدورهم وما يعلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الغولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيت من جعل الله عليكم الليل ترماذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يحيط بضياء أ تسمعون قل أرأيت من جعل الله عليكم النهار ترماذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يحيط بليل تسكنون فيه أ فلا وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَتَبَّسَّمُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَجَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَأَقِيمُوا الْحَقَّ وَقُلْ